116. إلا كانوا به يستهزئون 117. فأهلكنا أشد منه بطشا ومضى مثل الأولين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 والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا بِهِ بلدة ميتا كذلك تخرجون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 بنا لهم قلبون وجعلوا له من عباده جزأ إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ من يخلق بنات وأصفق بالبنين وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلَ ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيبٌ أَوَمَنِيُّ نَشَأُ فِي الْحِلِّيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيدٍ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنافا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِم مُهتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها أولئك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 سُوَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُر بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْكَ يَظْهَرُونَ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 أفأ أنت تسمع الصمم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبيد؟ فإنما نذهب نبيك فإننا منهم متقمود. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم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 حَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِن آيَةٍ إِلَّا هِيَ أكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالعذابِ لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُو لَنَا رب فَكَانَ بِمَا عَهْدٍ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ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 ولا يكاد يبيد، فلو لا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين، فاستخف قومه فأطاع.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 وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدوهم وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ 118. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 119. فاختلف الأحزاب من بينهم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 أحضهم لبعض عدوان إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين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 وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورفتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَا كِثُرُ لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَفَرَمُ 117. أمرا فإنا مبرمون 118. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْنُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ لا يلقو يومهم الذي وعدوه وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولوا ان الله